عندما يكون المواطن أشد عداوة مخجل موقف المواطنين اليهود مما حدث في سرية نخلة إنه أشد من مواقف طواغيت قريش فرغم أن اليهود من مواطن الدولة الإسلامية لكنهم تحولوا إلى جيوب خيانة وعملاء للأجنبي اليهود قتلت الأنبياء في حالة فرح علّ حرباً تنشب بين محمد وقريش هم لا يأبهون بقريش بقدر ما يأبهون بإشعال الفتن والدسائس وفرق تسد وضرب الأمم ببعضها أما قريش فكان موقفها أهوى لم يعترضوا على القتل لأنهم أحرصوا الناس عليه فهم من قتل الصحابة والصحابيات وهم من حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا على قتله في طريق الهجرة وأرسلوا رسالة تهديد للوثنيين يهددونهم باجتياح المدينة بجيش من قبائل الجزيرة كان احتجاج قريش منصبًا على التوقيت فقط لذا قالوا إن محمدًا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب فرد عليهم المسلمون وقالوا إنما قتلناه في جمادى ظل الأمر مقلقاً للصحابة، لأنهم أصحاب مبادئ، رغم هول الظلم الذي نزل بهم، والحصار الذي يضربه وثني الجزيرة عليهم، ظل الأمر مقلقا حتى نزلت آيات أذهبت الغم وأراحت الأنفس وسلطت الضوء على القلوب الوثنية فإذا الحقد والافتراء يتكدس في تجاويفها حين قال سبحانه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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثم إن قريشا على علم بأن طريق الشام التجاري أصبح مهددا بقرار من سعد بن معاذ ردا على تهديد أبي جهل له بالقتل ومنعه من الطواف، بل ومنع أي منتسب لدولة الإسلام، أنهت تلك الآيات الجدل حول السرية، وعاد صلى الله عليه وسلم لشعبه ودولته يزينها واحة للإيمان، فتتطاير أخبار الحب في الجزيرة فتشتاق القلوب لطيبة ويتداعى نحوها مهاجرون جدد فتمتلئ بيوت الأنصار ويتأمل صلى الله عليه وسلم مسجده فيقرر صلى الله عليه وسلم بناء غرفة في خلفيته للضيافة سميت الصفة لم تكن تلك الصفة مجرد مأوى كانت مدرسة كانت جامعة تخرج فيها العلماء والقادة والدعاة والأمراء رغم أنك لن تملك دموعك عندما تتأمل ثياب وطعام ساكنيها،